بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وعن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مَالًا لبدا أيحسب أن لَمْ يَبْدَ أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَرَهُ وَاحِدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمْ مَجْدَيْنِ فَلَقَتْ حَمَلَ وَمَا راكم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ديمة غبة يتيما دام قربة أو مسكينا دام تربة ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق مرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بأياتنا هم أصحاب المشأم عليهم نار عليهم نار مؤصدة